يا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد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 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عذاب أليم. تؤمنون بالله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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن طائفه من بني اسرائيل وكفرت وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين